ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواهه إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع النفر على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا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 فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو ومن دونه الها لقد قلنا اذا شفطا هؤلاء قومنا اتَّخَذُوا لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وَإِذْ اعتزلتموهم وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الكهف ينشر لكم ربكم من رَّحْمَتِهِ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 وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشماد وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلقت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثوا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 وقل عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا وَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَافَمِئَةٍ سِنِينَ وَادَّانُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لبثوا لَهُ وَيْبُوا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 واتن ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه مرتحدا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 ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نَارًا أعاط بهم ترادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء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 يعلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من 119. تبرق متكئين فيها على الأرائك نعم السواب وحسنة واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأعديما جنتين من أعناب وعففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا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 ساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يعاوره أكفرت بالله الذي خلقك من تراب ثم من نطفة أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن. إن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل من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 أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأعيط بثمره فأصبع يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي قاوية على عوشها فأصبع يقلب كفيه على ما أنفق فق فيها وهي صاوية على أروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان تَصِيرَا هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لَهُمْ مَثَلًا الْحَيَاةُ الدنيا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَتَطَلَّبَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ تَظُنُّونَ أَنَّهُ يَخْلُدُ فِيهِ وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زِينَةُ الْحَيَاةِ الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَتَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ وهم لكم عذوب بئس للظالمين بذل ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق آفوسهم وما كنت متخذ المضلين عذبا ويوم يقول ناذوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وَرَأَى المجرمون النار فظنوا أنهم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 وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحظوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأأرض عنها. ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وَإِن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبداً وربك الغفور ذو الرأمة لو يؤاخرهم بما كتبوا لعجل لهم العذاب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 فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصلا قال أرأيت إذ أوينا إلى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 أو تدى على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له نتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال إِنَّكَ لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا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 قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا عتى إذا أتيا أهل قوية نسيا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 ولا اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابًا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من أَمْرِنَا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سِتْرًا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا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 ستدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا لا أنتجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير فأعيني. أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعلوا نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا فما استطاعوا ان يضروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمه من ربي فإذا جاء 114. وكان وعد ربي حقا 115. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض 116. ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وَأَرَضْنَا جهنم يومئذ للكافرين ارضى الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وَكَانُوا لا يستطيعون سَمْعًا أفعسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتذنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأحسنين أعمال الذين ضلّ سعيا في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ورقاؤي فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا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 قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان كَلِمَاتُ كلمات ربي ولو جئنا بمثله قُلْ قل أَنَا بَشَرٌ بشر يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه به في <تصفيق>